بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة من هنا من استوديوهاتنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية ثلاث دقائق بعد الرابع عصرا من هذا اليوم الأحد الثامن من شهر ربيع الآخر من عام 1424 للهجرة النبوية المباركة اهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في كل مكان ونحن نتحدث في هذا البرنامج معكم على الهواء حول موضوع مهم وهو كيف يبني طالب العلم مكتبته متى بدأ التدوين والتصنيف ما هي عناية المسلمين بالمكتبات الرسمية والشعبية والجماعية والفردية ونقدم ايضا نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب في شتى العلوم سوف نتعرض بإذن الله تعالى إلى مواضيع أهم حول هذا الموضوع وهو مكتبة طالب العلم معي في الاستوديو على الهواء مباشرة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. رياض أشكر لفضيلته قبول دعوتنا فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين الشيخ نحن عندما أعلنا الحقيقة عن هذا الموضوع الناس في شوق إلى معرفة جوانب عديدة، في خصوصا أنه يتعلق بطلب العلم الشرعي، العلم المهم الذي به يحمي الإنسان نفسه من كل زل، أرى أنه من المهم أن نبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع نتحدث فيها عن بداية التدوين والتصنيف متى بدأ هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه يجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد المقصود بالتصنيف والمصنفات والكتب والمكتبات سوى القرآن الكريم المحفوظ من التغيير والتبديل الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وتكفل بحفظه فلا صدد الحديث عن القرآن وكيفية نزوله وكتابته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر في عهد عثمان والحاجة الداعية إلى ذلك إنما المقصود بالحديث ما سوى القرآن ثبت في الصحيح ندي أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمهم جاء النهي عن الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خشية أن يعتمد الناس عليها وينسوا الحفظ الذي هو أولى ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم أو أهم المهمات فيما يعتني به طالب العلم فإذا اعتمد على الكتاب نسي الحفظ في الحفظ ومن أهل العلم يرى أن النهي متجه إلى كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة ليألا يختلف القرآن بغيره. <تصفيق> نعم، فلما دون القرآن كتب القرآن في الصحف وأمن ذلك وزال الخشة اللبس أذن في الكتابة إذن حاما ثبت أيضا في الحديث الصحيح من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة. أكتب لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب وعلى عل هذا على حسب وهمه رضي الله عنه وعلى الله, وعلى الله, وعلى الله وأنه كان يتوقع أن عبد الله بن عمر أكثر منه لأن المكتوب الذي يرى ليس كالمحفوظ المحفوظ موجود في الأذهان لا وجود له في الأعيان فلا يمكن بيان حجمه مدام موجود بلادها أو كان كانت مقولة أبي هرين رضي الله عنه قبل النبوية لما طلب منه أن يبسط رداءه فبسطه ثم ثم ضمه بعد أن دع النبي آل الصلاة والسلام لم ينس شيء وصار بذلك أحفظ الصحابة وأجمع الصحابة وأكثرهم رواية ولا يقاربه ولا يدانيه أحد منه ولجمع هذا الكم الهائل من السنة وهو صحابي جليل دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه إلى الناس ويحب الناس إليه ولذا لا يبعضه إلا منافق الله أكبر صلى الله عليه وسلم والعافية ولا يطعن فيه وفي حفظه وفي علمه إلا من يطعن في الدين في السنة على وجه الخصوص لأن لم نرى أحدا طعن في المقلين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الطعن في المقلة الذي لا يروي إلا حديث حديثين نعم لا ليس له من الأثر صحيح ما أثر ما الطعن في المكسر فنصف مثل أبي هرير رضي الله عنه نصف لقدر كبير من السنة ومن ثمى من الدين أبيض من حمال الذي لا يروي إلا حديث واحد ما وجدنا حديث طعن فيه لأن تتبع مثل أولاء متعود بينما الطعن في واحد يحمل السنة وجل السنة هذا يريح الخصم صحيح والله المستعان المقصود أن الكتاب أُذن فيها بعد المنع وأجمع العلم على جوازها ولا شك أن للكتاب أثر في الحفظ الإنسان الذي يعتمد على حفظون الكتابة تستمر حافظه قوية ويستل كلمة والناس يتباوتون في هذا الآن لما أذن بالكتاب، صار الناس يكتبون كتابات فرضية في المئة الأولى ثم لما جاء عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية أمر ابن شهاب الزهري بتدوين السنة وهنا جاء التدوين الرسمي للسنة فصنفت المصنبات السنة ثم أخذ التزييد قليلا قليلا إلى أن جمع ما في الصدور ما تفرق في البلدان فصارت المؤلفات يعني ما هذا بالنسبة للسنة ما كتب عن الصحابة كانت كتابات فرضية كتابات لنت... فرضية مم. كل يكتب لنفسه ثم على ذلك أمر, أمر محمد بن مسلم بشهاب الزهري الكتابة الرسمية نعم. ثم تتابع الناس التأليف والتصنيف فألفت المصنفات والمؤطاءات والمسانيد والجوامع والسنن وغيرها من فنون الحديث الشريف. هذا بالنسبة للعلم الحديث علم اللغة بعد أن فتحت البلدان واختلط العرب بغيرهم وكيف أن مظاهر اللحن احتج إلى التدوين في اللغة العلوم الأخرى كلها سبب التدوين فيها الحاجة المالسائلة ثم بعد أن جمعت الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين ودون فقه الصحابة وفقه التابعين بعد ذلك احتاجوا إلى مسائل وحوادث نازلة فاضطر الناس إلى أن يقيسوا على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة والتابعين وتوسعوا في هذا الباب فاحتيج إلى تدوين المسائل الفقهية في كتب الفقه على شطة المذاهب المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرها ثم احتيج أيضا إلى علوم تخدم الكتاب والسنة وتخدم أيضا ما ثبت عن السلف في أبواب الدين احتيج إلى ما يسمى بعلوم أصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيرها من العلوم التي تخدم الأصلين الكتاب والسنة فدونت المصنفات وتشعبت وكثرت كثرة بحيث يستحيل الإحاطة بها تستحيل الإحاطة بها وبالتدريج ما من عالم إلا ولديه مكتبة وما من عالم إلا وله مصنفات إلا ما ندر إلا ما ضاع منها. هذا بالنسبة ل يعني ما يتعلق باللغة العربية يا شيخ وما بعدها أيضا. نعم فبعدها من العلوم كل كل العلوم احتاج إليها أُلِفت الكتب الاستلاحيّة التي تعين على فهم كتاب السنة كما ذكرنا في حلوم القرآن ومصطلح الحديث وأصل الفقه ظهرت الفرق المخالفة للمنهج السليم الصافي المستمد من الكتاب السنة بظاهر الطوائف البدع بعد أن ترجمت الكتب واحتاج إلى التصنيف في العقائد والرد على هؤلاء المخالفين لكن نستطيع نقول أن هذا التصنيف هو البداية الحقيقية لعناية المسلمين بالمكتبات على شتى لا هذا بداية التصنيف أما لما كثرت هذه المصنفات واحتاج الناس إليها ممن يطلب هذا العلم بدأت العناية بالمكتبات, بدأت العناية بالمكتبات. الفردية والجماعية الرسمية والشعبية يعني نستطيع نبين هذه المكتبات الشيخ مثلا أشهرها وأين هي على كل حال كثرة الكتب التي أشرنا إليها لا يمكن أن بها صحيح نعم وجدت محاولات قديمة وحديثة وجدت محاولات قديمة وحديثة لجمع أسماء كتب ومصنفات صنف ابن النديم كتابه الفهرست فجمع أسماء كتب ومدونات كثيرة جدا لا يتجاوز مبلغ علمنا بها حدود حناوينها لا نعرف عنها إلا الحناوين ثم بعد ذلك ألف حاج خليفة كتابه الشهير كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون فذكر فيه الألوف من أسماء الكتب التي وصلت إلى علمه ثم ذيل عليه بذيول والكل لا يفي بالمقصود وإن أسقط بعض الواجب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كتاب نافع في هذا البال مع ذيوله وعلى أوهام فيه ما يسلم من أوهام وفي تراجم أهل العلم ذكر منهم من عمني بجمع الكتب وهم كثير جدا هذا أخ للقاضي الفاضل الكاتب المشهور جمع من الكتب ما يملأ البيوت ما يملأ بيوت حتى كان عنده من صحاح جوهري ستة عشرة نسخة الوزير القفطي المتوفى سنة ستة وأربعين وستمائة اشتهر بحبه الشديد الكتب وكلفه بجمعها ووصف بأنه جماعة للكتب حريص عليها جدا كما وصف بذلك عصريه ياقوت الحمو من كبريات خزائن الكتب القديمة التي طار صيتها خزانة الصاحب بن عباد وخزانة القاضي الفاضل فقد تجاوز عدد كتب كل منها مئة ألف مجلد. مه. نتصور هذا الكم صحيح. الهائل عن مطابع زخلة؟ الله كلهم كتب, الله. كتب, كتب على قلمية نعم. نعم. كلها كتب قلمية مخطوطات. وهذا شخص واحد هذا اللي يملك مئة ألف كتاب. شخص واحد. لكن هل يمكن أن يكون مرتين؟ يوجد يوجد من المهاصين ما يملك ما يقرب من هذا العدد. لكنها مطبوعات. صحيح. يقتني كتاب عشرة صحيح. مجلدات عشرين مجلد في لحظة. صحيح. نعم. أما مثل هذه الكتب متى تكتب متى تطحى متى تقابل متى تجمع لكن يعرف مثلا أن هذه النسفة عند فلان في مكتبة فلان كتبها فلان يعني معروف تاريخ وإذا أراد شخص أن يأخذ منها نسفة يأتي وينقلها نقلا أما أن يستعير ويأخذ منها ما يحتاج ويفيد منها والمتقدمين أهل العناية بكتب يشددون في مسألة الإعارة ألا يامو سعير الكتب داني فإن إعارتي الكتب عارة وضع كثير من الكتب وتشتت شامل كثير من الموسوعات بهذه الطريقة نظير ما ذكرت من مكتبة وخزان خزان الصاحب بن عباد والقاضي الفاضل ما يوجد عند أبي مطرف القاضي بقرطبه. جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره في الأندلس وكان عنده ستة وراقين ينسخون له باستمرار مذابط مطابر عنده ست. ستة أشخاص ينسخون لكن يوزعون يوزعوني شيخ ولا لا لمكتبته يحتفظون بها يعني يمكن يكون في مكتبة أكثر من نسخة من كتاب واحد لكنه في آن واحد يجد كتاب فلان أو في المكتبة كذا وكذا يحذره للوراقين إما بإعارة أو بإجارة فينسخونه لنسخة من هذا الكتاب آه. إما أن يقتصموا الأجزاء آه. أو كل واحد ينسخ الكتاب كتاب مريد. أقول لا يخلو عالم أو طالب علم مكتبة لأنه لا يمكن أن يشتغل عن الكتب حتى زاد هذا الاهتمام ووصل إلى حد التكاثر والتفاخر في نفح الطيب للمقري نعم في وصف قرطبة قال وهي أكثر بلاد الأندلس كتب وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب صار ذلك عندهم من آلات التعين والرئاسة حتى أن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل ويهتم في أن تكون في بيته خزانة كتب الله. قد يكون لا يقرأ على الكتب آه. وينتقب فيها ليس إلا لأن يقال فلان عنده كتب. خزانة كتب مم. الكتاب الفلاني لا يوجد عند إلا عند فلان لا يوجد عند غيره وهذه... والك... الكتاب الذي بخط فلان قد حصل به... حصل فلان وظفر به فلان ان صارت مسألة فأخ وتكاثر. حتى هذا وجد في هذا العصر يعني احيانا بعض العليا بعض عيلة القوم والكبار مثلا في بعض الدول الإسلامية تجدوا يهتم بوجود مكتبة نادرة من أجل هذا. لا شك. آه. أقول عظم من ذلك وجد تحف على هيئة كتب في خزائن بحيث يظنها نادر كتب. مم. فأين النيات؟ صحيح. والله المستعان. في نفح الطيب نقل قال الحضرمي أقمت بقرطوبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب لي بطلب اعتناء أترقب فيه وقوع كتاب لي بطلب اعتناء إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح ففرحت به أشد الفرح فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلي المنادي الزيادة علي إلى أن بلغ فوق حده يا فقلت له يا هذا أر من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه ما لا يساوي قال فأراني شخصا عليه لباس الرئاسة فدنوت منه وقلت له أعز الله سيدنا الفقيه إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت من الزيادة بيننا فوق حده قال فقال لي لست بفقيه ولا أدي ما فيه ولكني أقامت خزانة كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضع يسح هذا الكتاب فلما رأيت حسن الخط وجودة التجليد استحسنته ولمبال بما أزيد فيه والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير قال الحضرمي فأحرجني وحملني إلى أن قلت له نعم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند المثلك. يعطى جاوز من لا له أسنان وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما بيني ما بيدي بيني وبينه على كل حال اعتراض على القدر مذموذ أن يزيد الله في رزقه وكون الله يضيق عليه هذا قدر الله ليس كل إنسان مكتب له رزقه وأجله إلى آخره وليس الإنسان أن وليس من بسط الرزق خير على كل حال وليس الضيق ذات اليد شر محب على كل حال والله المستعان على كل حال إذا وصل الحد إذا وصل بحد الجم والعناية بها إلى هذا الحد صارت مما يلهي ويشغل عن التحصيل العلم والعمل الصالح فيدخل دخولا أوليا في قوله جل وعلا ألا كنتك إنه مجرد تكاثر. أنا عندي نسخة كذا، أنا عندي تجليد كذا، أنا عندي طبعات كذا، أنا عندي أربع نسخ خمس نسخ من كتاب كذا. هذا وجد في المتقدمين وفي المتسعدين. وهذا ما كنت يعني سأسأل عنه شيخ في الحقيقة في ثنايا الحديث. أن بعضهم يعني يعني يتفاخر أنه يوجد عنده نسخة مثلا أو أوائل النسخ من هذا الكتاب. كتاب لم يطبع منه إلا الطبعات معدودة هذه عنده. ربما يدفع عليه مبالغ طائلة من أجل الحصول عليها. هل لهذا مردود؟ أنا بلاغني بعض الكتب. التي يطبع منها اربع نسخ خمس نسخ تودع في البنوك يا خاشثه سبحان الله يعني هل هذا مما يوصل إلى الى مرضات الله عز وجل مصدر. نعم صحيح. نقول العلم المطلوب الشرعي ميثر ولا لا بدا من القرآن ولقد استر القران الذكر يعني تجد ارخص الكتب في المكتبات القرآن المصحف يعني قيمته صح قيمة شرائية لا يعني القيمة لا يوجد كتاب متعبد بتلاوته سوى قرآن لكن قيمة شرائية تجد أحوج الناس أو ما أشد الناس حاجة إلى كتاب تجد أرخص ما وهذا من السنن الإلهية يعني أحوج ما يكون الناس إلى شيء يكون أرخص شيء يعني ما يحتاجه الناس في مطاعمه في الأكل والشرب الماء مثلا أرخص من الجهة. لا لا ما يحتاجه من من الغذاء الأصل الذي يقوم به البدن هو أرخص ما يوجد في الأسواق. ثم بعد ذلك الترف الكال الكماليات. الكماليات أغلى. ثم عاد ما يجب على ذلك من أمور الترف أغلى وأغلى. قس على هذا الكتب يعني من بالنسبة لقيمة الشرائية أرخص ما يوجد مثلا القرآن والبخاري ومسلم ورياض الصالحين والأذكار الكتب التي يحتاجها عامة المسلمين هذه الخيسة والله لكن تأتي إلى كتب الناس ليفو بحاجة إليها. الشيخ نسمع أنها تصل خمسين ألف وستين ألف صحيح؟ تصل. القانون لبنزين بيع باثنين بي بي بي ألفين. يعني ستين السبب أنه ما في للنص. هو طاب طابعة نادر لكن نادراً لك إلى قانون لبنزين. تدري أن النووي رحمه الله أدخله في مكتبته فأظلم قلبه وصعب عليه حفظ، حتى أخرته من مكتبه. لا إله. أغلى ما يوجد الآن كتب الذكريات، كتب الرحلات. يعني المسلم بحاجة إلى مثل هذه نعم من حيث العبرة المتعة الاستجمام يحتاج إلى مثل هذه الأمور لكن استله أحد؟ صحيح ما تصل, تصل. إلى لا ما تصل إلى هذا الحد يعني هذه مبالغة هذا يدخل في حيز الصرف لكن لو الإنسان يحتاج إلى صحيح البخاري ولا يريد نسخه إلا بثمان المرتذا نقول لا صرف في خير نعم صحيح. على كل حال إذا وصل الحد في الجمع أو وصل الجمع والنهم بالكتب إلى هذا الحد صار عائقاً على التحصيل عائق عن التحصيل ولا يعرف هذا إلا من جره تحتاج الكتاب وعندك منه عشر نسخ يغطي بعضها على بعض وصد بعضها عن بعض قد لا تتحصل على نسخ يقول ابن خلدون كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل على الإنسان أن يكون متوسطاً في أموره كلها ما يحتاجه من الكتب يقتنيه ما ينفعه وعند وي... المراجعة يقتني أما أن يجمع كل كتاب يسمع عنه يحتاجه أو لا يحتاجه ليقال أن عنده من كل كتاب نصقه مصيبة هذه لأن الفائدة من جمع الكتب تحصيل العلم السارعي والعلم السارعي من أمور الآخرة المحظة التي لا يجوز التشريك فيها فإذا دخلت النواية مثل هذه المقاصد يقال أن فلان مكتبة وعنده مكتبة أكبر مكتبة خاصة وعنده أندر مكتبة هذه حقيقة مرة صحيح. وإن وجدت بين طلاب العلم هذه حقيقة مرة وقدح ظاهر في الإخلاص وإن وجدت عند بعض المتعلمين صلى الله وعلا وعلا وجد الشيخ مكتبات رسمية أيضا في وجود مكتبات المنزل. رسمية رعتها الدول الإسلامية نعم. يعني في بغداد نعم دار الحكمة دور دور يعني في قرطبة واحدة أكثر من سبعين مكتبة رسمية مم. في بغداد في بلاد الحرمين في, في مصر وفي غيرها بلدان المسلمين في المغرب في المشرق في الهند تكون مفتوحة لطالبة مفتوحة العلم مفتوحة طول اليوم مم. يستفيد من الناس على كل حال موجود الحمد لله العناية بالكتب إلى وقتنا هذا صحيح. إلى وقت هذا الحناية الرسمية والشعبية الآن بعض المساجد بعض المساجد فيها كتب مكتبات متكاملة صحيح. يفيد منها طلاب العلم الجامعات الآن ترعى مكتبات نادرة تضم شبت العلوم والمعارف أيضا غير جمع المكتبات العامة عندنا، عندنا في هذه البلاد المباركة شيء كثير في بلاد الحرمين وفي نجد وفي الأحساء وفي الشمال مكتبات عامة، أيضاً مكتبات شعبية صحيح أفراد، مكتبات متكاملة، فضلا عن مكتبات المكتبات الخاصة بدور العلماء وطلاب العلم. يعني أنتم لما أشرق من المكتبات المتعلقة بالمساجد الشيخ وهي خطوة مهمة بدأت تظهر بحمد الله يعني نابد نشير إلى شيء من هذا مثلا مكتبة جامع شيخ الإسلام بن في في الرياض اعتبارها مكتبة كبيرة ولها صيد قوي وتدعم من قبل وزارة الإسلامية دعما قويا بدأ عدد كبير حقها من المساجد والجوامع يحتذون حذب هذه المكتبة التي أفادت طلبة العلم كثيرا نعم لا شك أن الرياض الآن صار مترامي أطراف ويصد على طالب العلم الذي في غرب الرياض أو في شرقه أن يرتاد المكتبات التي في وسط الرياض أو في شماله فوجدت هذه الفكرة وسبق عليها أخواننا في جامع الشيخ الإسلام في مكتبة بن من سبق زرت هذه المكتبة زرتها أكثر من مرة وأطلعون على شيء يسر حمد حمد. من كثرة الرواد ومنتفعين بهذه المكتبة ويتضم كتب كثيرة جدا ولدينا ذكرة إن شاء مكتب أيضاً في شرق شي. الرياض تضاهي إن شاءه جميل, جميل وبعد العصور المتقدمة والاعتماد على المخطوطات والكتب القلمية ظهرت الطبارة ولنستصحب منع الكتابة في أول الأمر نعم لأثر الكتابة على الحفظ ظهرت الطبارة في أوروبا والأستانة ثم في سوريا وبيروت ثم في مصر وغيرها من دولان المسلمين وخشي العلماء في هذه الحقبة على التحصيل العلمي من التأثر لسهولة الحصول على الكتب لما كانت الخشية في أول الأمر من الكتابة من أن تؤثر على الحفظ الآن خشية من الطباعة أن تؤثر على التحصيل كيف؟ التجربة أثبتت أنه كلما سهل الحصول على الكتاب أو على المعلومة ضعفة الإفادة هذا شيء مجرد خشية العلماء على التحصيل من جراء الطباعة، فأفتعل علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية. هذا وأذن... قديم هذا. أي أول ما بدأ الطباعة. قديم هذا. أذنوا بطباعة كتب التواريخ والأدب واللغة وغيرها كتب شرعي قبل لا يبتعد طباعته. سبحان الله. كانت العالم أو طالب العلم في السابق إذا احتاج إلى كتاب يضطر إلى نسخه، يضطر إلى نسخه، ومعاناة الكتابة. هذا الشيء جربناه وجربه غيره أفضل من القراءة مرارا أنت تحتاج إلى كتاب نعم <تصفيق> لا بد أن تكتب الكتاب نعم تستعيره وتنسوه أو تستعيره وتقرأه وتدون ما يهمك منه صحيح هذا هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتبه وتشتري كتاب وترصه مع إخواني في الأدراج لا طبعا نعم. أنا أقول كتابة كتاب عن قراءته عشر مرات صحيح لا أبالغ ذا قلت هذا على كل حال. لكن هذا ممكن في الكتب اللي صيّرة الصغيرة التي أو أو بعض الفوايد. شي كل شيء بحسب، شيء بقدر يعني ممكن يكتب... فتح الباري يكتب شيء. بعد الطباعة ما يمكن. آه. لكن قبل الطباعة ممكن. كتب كتبين كتب مراراً صحيح. موجود. نصخ مراراً نعم. شخص ما أدركناه أدركنا أحد أهليه يقول إن إن أباه يكتب كل يوم نصها من النولية. كل يوم. كل يوم. خمسة آلاف ثمانمائة وعشرين وكل نقول نتقبر هو يقتات من هذا الناس. يا الله. نعم إذا لم يكن لديه هناك الأهلية للتحصيل ومجرد والراق قد لا يستفيد. مم. لكن إذا كان من أهل العلم ولديه أرضية ولديه أهلية للتحصيل واحتاج إلى هذا الكتاب لما فيه من علم نسقه لا شك أن مثل هذا يقع موقعه في القلب. بعد أن تر الناس إلى الإقرار بالواقع يعني الأمر الواقع الذي فرض نفسه من الطباعة أفتى الناس بجواز طباعة الكتب الشرعية أفتى العلماء وطبعة تدويلة لكن أثروا على التحصيل ظاهر يعني من لا شك أن الطباعة نعمة الحواسب الآلية التي يأتي الحديث عنها أيضا نعمة لكن لا تكون الحساب التحصيل يعني لا يعتمد الإنسان يعتمد كله ويقول أنه اقتنيت فتح الباري وبعده سنة التفسير من كثير تفسير الطابع تفسير القطو من بعده بعض, بعض طلبة العلم عند التفسير من كثير ولم يقرأه أبدا طبعة الكذب السرعية وأجمع الناس على جوازها والإفادة منها وأثر على التحصيل صح. قد يقول بعض الناس ممن لا يدرك حقيقة الأمر أن حقيقة عانيت من قراءة الكتب ومن نسخ الكتب وتدوين الفوائد وغيرها لكن قد يكون قائل إيش التباع الآن نعم تيسرتنا هذه النعم نقول تيسرت وحمد الله ونقر بها لا نعمة الحواسل نعمة. لكن نستفيد منها بقدر ما يعيننا على تحصيل العلم منها ولا نعتمد على اعتماد كلي بعد الطباعة تجاوزنا مرحلة الطباعة وضرضت نفسها واقتننا الناس الكتب ورصوها الخزائن وبعض الناس اقتنى ألف مؤلف من الكتب مات لم يطلع على شيء منها إلا العناوي يأتي يرتبها وينظفها وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا هذه الحناية مفيدة شيء واحد وهي أن السفوح والأرض يعني تؤمن ب بإذن الله من خلال تقليبها من من يمين إلى شمال من ذرج إلى ذرج لكن تبحث عن عين ما في قد يقول قائل أن معرفة الكتب معرفة الطبعات فن نقول فن, فن, فن لكنه مو فن غاية فنوثيل إلى غيره جاءت الحواسب الآلية التي جمعت من العلوم والمعارف على أغراض صغيرة ما لم يحلم به آلم أو متعلم أشياء مذهلة يعني لا نبالغ إذا قلنا أن بعض العلماء من المتقدمين قبل الطباعة مثل الحواسب في حفظهم يعني من يحفظ سبعمائة ألف حديث أكبر برنامج للسنة في خمسمائة وثلاثة وعشرين ألف حديث يعني رأس هذا الشيخ أحسن منها أحسن من رأسه. ولذاله جامد الصنم. يفيد إذا يو إذا يو إذا صحب الخبر ما ما خرج. صحيح. يفيد يجمع طرق يقدم ويؤخر ويرتب واو. ويستنبط ويعلم ويعمل. الله أكبر. نعم. صار طالب العلم إذا احتاج إلى أي معلومة في فن من الفنون بعد هذه الحواسم ما عليه إلا أن يضغط غير يصل الواسطته إلى ما يريد بأسرع وهذا أيضا على حساب تحسين العلمي لأن العلم متين لا يستطاع براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير كما ذكر الإمام مسلمي صحيحه في أثناء حديث المواقيت قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم لو كان العلم استطاع براحة الجسم ما أدرك الفقرى شيء نعم وصار كلهم علماء. العلم لا يخفى ما ورد فيه من النصوص الحث عليه وبيان منزلة أهل العلم ورفع درجات نعم كان كل الناس علم لو كان العلم استطاع براحة الفيس لكن لابد من معنات لابد من سهر لابد من عكوف على الكتب لابد من مزاحمة الشيوف والزمل ومزاحمة لهذا لا بد من مباحث العلم ومدارسته يعني نلاحظ مثلا لو جاء طالب علم يخرج حديث عن طريق الحاسب الآلي يحصل على المعلومة بسرعة لو رجع إلى الكتب تجد أنه يستفيد كما يقال في طريقة في طريق المرور على هذا الحديث مئات الفوائد من أجل أن لا. يصل نحتاج الآن يحتاج إلى بحث مسألة في كتاب فيقلب هذا الكتاب فيقف في على عشرات المسائل صحيح. كثير منها أهم من مسألته التي يبعث عنها صحيح لكن يضغط زر يطلب مسألة تأخذ المسألة من أولها إلى آخرها بمصادرها ثم مهدم هل احفظها طالب العلم بهذه الطريقة لا يمكن لأن الشيء الذي يأتي بالسهولة لا يمكن أن يستوعب بالسهولة أو يحفظ بالسهولة بل يفقد بالسهولة يحيى بن أبي كثير لما قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لشك من من خلال معاثرة ومعايشة للعلم ولما رأى عليه شيوخه وزملاؤه واقرانه من معانات تطور قبل وجود هذه النعم من الكهرباء وغيرها التي لا لا يختلف الليل عن النهار بالنسبة للصاله الحمد لله والله المستعان كانوا يكتبون على ضوء القمر يكتبون على ضوء القمر بهذا حصل العلم ونحن نريد بحاسب الواحد والشخص متنافلفون بغطائه على فراشه يضغط حاسبه ويتعلى أو جالس في ملحق أو في استراحه مع زمله أو يتبادلون الأحاديث وأطراف الأحاديث عندهم أنهم يطلبون العلم العلم لا بد لهم من معالات يحيى ابن أبي كذير نعوذي لكلمة لأنها نفيسة وجعلها الإمام مسلم بين أحاديث المواقيت مواقيت الثلاث هذا مناسبته أعجز أعجز الشراح أن يجد مناسب لكلام يحييب بكثير كثير الذي أدعى مسلم هنا لمن مسلم أعجبه سياق هذه الأحاديث سياق الأحاديث المتون والأساني بهذه الطريقة وأراد أن ينبه أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مثل هذه العلوم بهذه الطريقة بهذا السبك العجيب في راحة الجسم فأتى بهذا من شعور أو من لا شعور. نعم هذه الوسائل نعم منها واستعين بها على الوجه المناسب ولم يعتمد عليها وإلا فهي عائق عن التحصيل من وجوه الانتفاع بهذه الحواسد إذا ضاق الوقت على خطيب مثلا أو محاضر وأراد أن تتثبت من حديث أو أثر أو نقل أو غير ذلك بحيث لا يستطيع الرجوع إليه ضيق الوقت نعم له ذلك من كذلك من أراد اقتبار العمل من أراد اقتبار عمله بحث هذه المسألة من جميع ما وقف عليه من كتب وجميع ما قيل فيها وإن كان حديث جميع عليهم ما وقف عليه ما من الطرق ثم أراد أن يختبرها لأنهم كانوا نكلياتهم فهذه الزيادة التي أخذها من هذا الحاسب تقع في قلبه موقع بحيث تثبت مثل ما لو بحث هذه كتاب أما أن تكون هذه الآلات وسائل للتحصيل ابتداء عوضا عن قراءة ومطالحة وحفظ وحضور الدروس ومجالس العلم فلا. طيب شيخ أستاذ بك الحقيقة معنا اتصال هاتفي من الشيخ يوسف الخلاوي الشيخ يوسف السلام عليكم عليكم السلام عليكم حياكم الله شيخ نحن نتحدث مع فضيلة الدكتور عبد الكريم الخضير حول مكتبة طالب العلم بصفتكم أيضا تشرفون على موقع مهم على شبكة المعلومات هو موقع اعتمرات المطابع هذا الموقع الذي يهتم بالكتب ويدل عدد من طلبة العلم على هذه الكتب كان ايضا توقيت الاتصال والشيخ يتحدث عن الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في مجال طلب العلم نعلكم تحدثوننا عن هذا الجانب ما يتعلق بالاستفادة من طلبة العلم عن طريق الانترنت فضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نخدم شكر جزيلا على هذا البرنامج ثم على مثل هذه موضوعات المهمة والقيمة الحقيقة الاستفادة من التقنية الحديثة عن طريق او الاستفادة من التقنية الحديثة لبناء طالب العلم لا بد أن ننتبه انها تختلف كثيرا عن الاستفادة من هذه التقنية لمجرد الثقافة او مطالعة الاخبار او نحو ذلك في المجالات الفوائد العلمية الاخرى طالب العلم معايير تختلف في التثبت في معرفة هذه الكتب مثلا الموجودة ونحو ذلك ولذلك للأسف الشديد مع ما يمكن أن نجنيه من فوائد عن طريق تقنية إلا أنها أضافت إلى هذه الفوائد جملة من المظاهر السيئة التي ينبغي أن ننتبهها لها لكنني سأركز الآن على شيء من الفوائد من هذه الفوائد معرفة الكتب الجديدة واقتنائها إذا كانت مسخا سليما صححا وهذا موجود الآن بفضل الله ويزداد يوما بعد يوم بكثرة خاصة إذا كان طالب العلم فقيرا لا يستطيع أن يقتني كثيرا من الكتب الكبار مع أهميتها فيمكن أن يجدها متاحة لكن كما قلت تكون هذه الاتاحة في مكان معروف في موقع معروف يشترط العلمية المعتبرة للتوثيق هذه من اهم الفوائد من الفوائد الاخرى المشاركة والتنادي الى العمل الجماعي في كثير من الاعمال العلمية مثل البحث عن أو اقتناء الفخص الصحيح القديمة هذه تقومون بها يا شيخ في موقعكم تهتمون بهذا الجانب الموقع حتى الآن مختص بال بال بالإعلام بالكتب الجديدة آه. وتقديم قراءات علمية فيها لكن هناك حاجة ماسة للتخصص صحيح. في مجال الأشياء القديمة في الكتب القديمة جي. ونحو ذلك لكن نستطيع شيخ يوسف نقول من خلال موقعكم مثلا أننا نرصد مستوى الدخول على الكتب الشرعية أنه مستوى عالي أم لا نستطيع هل هناك مؤشر عندكم كتب الحديث أكثر كتب الفقه نعم هناك, هناك مؤشرات م. وفي الغالب الكتب الشرعية لها حضور قوي جدا حباثة للكتب التي تهتم بالوقائع المعافرة يعني لو أردنا نقارن سنجد كتب سيئة مجالين أول الثلم من حيث حناية والحساب عن قبل الناس وهذا له جمهور وذلك له جمهور. جمهور. نعم. لكن لا زال حضور الكتب الشرعية كبيرا وأنبه هنا إلى قضية وهي أنه في عامة المعارض التي أحضرها للكتب نعم. لا شك أن حضور الكتب الشرعية هو الأول بالرغم من ما قد يذاع أحياناً في في في بعض المصادر من من أن الكتاب كذا كان من أهم الكتب المقتناة أو كذا لكن دون مبالغة أقول يعني في أي معرض يحضره الإنسان سيجد أن مثل تفسير من كثير بالرغم من كثرة طبعاته هو رقم واحد وصحيح البخاري هو أيضاً رقم واحد الله. وهذا يدل على تعلق النار وحاجتهم إلى مثل هذه الكتب الحمد لله الحمد لله زاك الله خير شيخ يوسف أشكر لك المداخلة الطيبة واتمنى لكم التوفيق شكرا لكم نعود مرة أخرى معنا في الاستوديو وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم قد استمعتم إلى حديث الشيخ يوسف لكم تعليق أمنى استمر يا أخونا الشيخ يوسف معروف العناية الكتب أولا ثم بهذه الآلات ويفيد منها على الوجه المطلوب <تصفيق> و... لا شك أن هذه الآلات مثلما قلت مرارا أنها نعمة سيستفيد منها على وجه المطلوب استفيد منها طالب العلم بعد أن يؤسس وبعد أن يؤصل ويكون نفسه تكوينا علميا على الجادة المعروفة عند أهل العلم بالطرق المتبعة فيستفيد من هذه لا شك وقلنا إنه ممكن أن نختبر عمله. وما نقصه من علم في بعض الجوانب لا بأس أو إذا ضاق عليه الوقت وأراد أن يتثبت من مسألة لا بأس نأتي إلى الموضوع الأهم في حديثنا الحقيقة وما ينتظر عدد كبير من الإخوة وأن ندكر نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب أذنتم لنا أن نبدأ بالتفسير وعلوم القرآن هل يمكن لنا أن نقول لطالب العلم مجموعة من نماذج لما يقتنيه طالب العلم من هذه الكتب في المقدمة التي قدمناها ذكرنا أن الكتب كثيرة جدا لا تمكن الحاطب شريها وأن الاكثار منها أيضا على حساب التحصيل وأنه عائق عن التحصيل لكن لطالب على طالب العلم أن ينتقي ما يفيده ويعنى بهذه الكتب بطبعاتها المتميزة المعروفة لدى أهل العناية ويسأل قبل أن يقتلي عن الطبعة المناسبة فكم من كتاب طبع مرارا وهو مجتمل على التحريف والتصحيف والنقص والزيادة أحيانا من بعض النساخ أو إدخال بعض الحواشي والكتاب من ما تزفه هذه المطابع التي لا تعتني بالأخراج العلمي الصحيح هذا طالب العلم في البداية أن يعتني بهذا الأمر لألا يضطر إلى أن يفتح الكتاب مرة ثانية وثالثة ورابعة لأنه وجد في هذا من الخلل كذا ووجد في هذا نعم أكثر من خلل يعني نعم. استاذنا كيف بدون معنى اتصال هذا الشيخ فأعذرنى على المقاطعة معي فضيلة الدكتور عبد المحسن العسكر دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخدار نحن نتحدث عن مكتبة طالب العلم لعلكم تابعتم شيء ما تفضل بفضيلة الدكتور إذا كان لكم تعليق. اي نعم. تفضل الشيخ. أولاً أشكر باذن الرأي إضاءة القرآن لبرامجها الثمينة وطرحها المميز القيم. تاك الله فضيلتك. وهذا الموضوع الذي يحاور فيه الأستاذ القدير المريء الناجح فهد سنيدي يحاور فيه فضيلة الشيخنا المتفنن الدكتور عبد الكريم من عبد الله الفضير عن الكتاب شؤوني وشجوني وأقول قد طرق فضيلة الشيخ جوانب عدة من الموضوع وغني عن البيان أن نصح عن قيمة الكتاب الكتاب في الحقيقة هو لذة العالم وأنيس الجليس وسلوة الغريب أقول إن العلم لا يملكون ثروة ولكن ثروة العالم مكتبته وريحانته كتابه وقد قرأت في كتاب تقييد العلم الخطيب البغدادي رحمه الله قوله ومع ما في الكتب من المنافع العميمة والمفاقر العظيمة فهي أكرم مال وأنفف جمال والكتاب آمن جليس وأسر أنيس وأسلم نديم وأنفح كليمه ثم روى الخطيب رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما. قال اختنف اهل التوين في ذلك الكنز فقال بعضهم كان صحفا فيها علم مجهونة قال ما كان ذلك ذهبا ولا فضة قال صحفا وعلما وعلق الحسن بن صالح بقوله واي كنز افضل من العلم الذي أريد أن أقول فيه القول وأدلي فيه بدلوي مع فضيلة الدكتور هو العلاصة ما بين طالب العلم والكتب القديمة أو الكتب في طبعاتها الأولى فكلنا يعلم أن الثورة الطباعية اللي الكتب في عالمنا الإسلامي والعربي إنما كان قبل قرن ونصف تقريبا أنا لا أريد بداية الطباع ولكن أريد الانفجار الطباعي الذي قام في مطلع القرن في منتصف القرن الثالث، والذي قام بهذا العمل الطباعي وقام على مثل تلك الكتب وتفصيحها في ذلك الزمان علماء كبار بل كانوا من فحول العلماء لهم نصيب في نشر العلم ولهم مصنفات وكانوا علماء في اللغة والفقه والأصول كان في مصر مثلا الشيخ. محمد العدوي والشيخ طه محمود والشيخ نصر الهوريني والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ إبراهيم الفيومي والشيخ محمد الغمراوي والشيخ محمد الحسيني والشيخ محمد البلبيسي والشيخ سيد بن علي المصفى وكانت الجراثم من قام على نشر كتب السلف وعلومهم الشيخ محمود شكري بن عبد الله الألوسي وكان في الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسم أقول إن هؤلاء العلماء وأضرابهم وبين يدي قائم من هؤلاء هم الحقيقة الذين أخرجوا للناس الكتب ونشروا فيهم آثار السلف الحديث واللغة والفقه والتاريخ والأدب وغير ذلك من فنون الإسلام لا ينكر أحد في أن ما أخرج هؤلاء أصح نصا فهؤلاء أعلم بغيرهم وأدرى بآثار المصنفين لأنهم علماء <تصفيق> كان الواحد منهم يعكف على الكتاب الواحد سنين عددا يدقق ويتحرى ويصحح هذا تاج العروس في طبعته الأولى وبأجزائه العشر خطفان أخرجه رجل واحد لسان العرب بأجزائه العشرين